على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائد والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذينهم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم إلا على أزواجهم أو ما ملكت إيمانهم فإنهم غير ملومين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 يوم أخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم دلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون